يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب يا رب يا رب يا رب قد ضاقت علي ما لم يحي وبقي توحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي بي أنك خالقي رحمني يا رب قد ضاقت علي ملامحي وبقيت وحدي في الذنوب وعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحشاب أنك خالقي رحماني قد جئت أطرق باب عفوك طالبا وفرانا ذنبي أرتقي لجيناني قد جئت أبكي عند بابك طالبا وفرانا كسامي بكلي جناني انت الرحيم بنا وعفوك شامل فاشمل بي عفوك دمعتي وبياني انت الكاريم وما رادت يا دمرئ قد جاء يطرق باب وجودك داني ها قد وقفت على دروبك انت شيفا فرحا بما لو والتالي باماني ها قد راعت يدي إليك تضرع بل لاني وأنت ترى ها قد رفعت على دور بك أن تشهي فرحا بما نولتاني بأماني ها قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع لا لا لا لا